Ota kuluut turosa, etlen lama. Ota puhun, maa puhun jama. Kella, kun tukkaa وجاء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان يوم يتذكر الإنسان وأن له يقول يا يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي في فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وساقه أحدا يا أيتها, النفس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي